سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوا سنقرئك فلا تنسى فلا تنسى إلا شا الله انه يعلم الجهر وما يخفى ويسرك لليسر فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي